علما أن سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الأرض واخرون يضربون في الارض يذكرون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فقربوا ما تيسر من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 ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممجودا وبنين شهودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا